بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن ما كم قالوا بلا ولكنكم فتانتم أنفسكم وتربسكم ورتبة وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغرقوا بالله الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِذِيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ الْنَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ أَلَمْ يَأْنِلِ الَّذِينَ آمَنُوا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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثال غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما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 وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْمُفْسِدِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رَآيَتُهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ